بقول على دعالت حتى كلها ما اتطعتم ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم, منه إذا أمرتكم بأمر فأتم منه ما اتطعتم وإذا نأتيكم عنه فأنتهم ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون المخصوص بالكتاب هنا ولدينا كتاب ينطق بالحق هو اللوح المحصول هو ينطق بالحق وغضا ثبت في عمال الخلق كما قال الله جنب العلاق وكل شيء فعلوه بالزبر وكل صغير وكبير مستطر وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما خلط الله القلم قال له اكتب قال وما اكتب قال اكتب هو كان إلى يوم القيامة ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظمون هم لا يظمون لا ينطقون من ثواب أعمالهم من شيء وأيضا لا يحمل من أوزار الآخرين على أوزارهم بقول الله إذا فعله ولا تذروا أجراء وزراء أخراء بذلك قال الله جلالة العالية الكتاب إن الله لا يظلم الناس شيئا إن الله لا يظلم وقال الله تعالى الحديث نعم ولا كما كلف الله نفسه إلا وسعها ولا دين كتاب النطق والحرف ولا كلف الله ولا ولا ولا نكلف نفسه إلا وسعها فيها هذه القواعد الصوتيه المهمه جدا لو بما عضو واذا دخل امر التضع والمشقق دج تيس فأصلها الله ما استطعتم وقال لكم السلام إذا عمرتكم بأمر فأتم منه ما استطعتم وقولوا يا دي الكتاب ينطقوا الحق واللوح المحفوظ في أعمال العباد وقولوا شام فعروف الزبر وصيرات ومستطر قال لهم لا يظمون بأن الله لا يظم من شيء قال يا عبادي إني حرمت كثير مع النفسي واجعتوبة إليكم محرمة فلا يتظالمون فقال الله تعالى أن الله لا يظم وثقال ذرة وإنك فحسنة وضعفها وإنك بالذي رأيه الله تعالى بَلْ قُلُوبُهُمْ وهذا أيضا تدلّك على أن الغدار الأمر على القلوب قال بل في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك ومن أعمال قال بل قلوبهم بل قلوبهم في غمرة من هذا بل قلوبهم في غمرة في غفلة والضمير يعود على إيه بل قلوبهم في غمرة من هذا أي غفلات من هذا في غفلات عن الإيمان في غفلات عن القرآن بل قلوبهم في غمر في عمى عن القرآن لما لا وهم يقولون لا تسمعوا هذا القرآن والغوا فيه لأنكم تغربون وقام الذي تأثر بالقرآن وقال وقال والله لقد سمعنا كلام الكهنة والشعراء ليس هذا بشعر ولا بكلام الجن ولا بكلام الكهنة جاء ابو جهل وقال إن قومك أجمع لك لتقول قولا في, في, في محمد صلى الله عليه وسلم واصف والله واصفا دقيقة قال ترني ومن خلقت وحيدا ودعبت له مالا ممدودا وبنينا شهودا ثم يأطمع عن أبيه وما هدت له تميدا ثم أطمع الأثير كلا إنه كان لآياتنا عنه سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر ثم فقدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحل يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصده سقر وما أدرك أسست وقال طالب في القلوبهم في غفلة في عمى في غفلة من هذا من القرآن ومن الإيمان وما ومظاهر سجد من الله عليه وسلم ودلالات النبوه <تصفيق> أوضح من شمس النهار لكنهم يجحدون جاحدة في عمى من هداية القرآن وفي عمى ايضا من الامان وفي عمى من حسن الفعال بالحسنانات والصالحات والمسارعة في الخيرات اينا قد نقول في قوله بل قلوبهم في غمرات من هذا الاشارة هذا الى القرآن في عمل من القرآن لا يعقلون لا تقون من اعمال البر ولا تستغفروا في الفاج اعمالها لا لا لا في ذلك انهم تعبوانا بافعالهم وقيل بانتم بتقولون في غمرة في غفله من هذا من اللوح المحفوظ قد هو عليه كل شيء طلب الخلوبه في غمرت من هذا ولهم اعمال من دون ذلك هم لها عاملون ولو اعمال من دون ذلك العلماء اختلفوا بقولين ولهم اعمال هذا في شغل شغل الزمن والانكار هذا في شغل الزمن والانكار وهلها الآية قبلها قال بذ قلوبهم في غمرت من هذا أعمالهم من دون ذلك يعني لهم أعمال من دون الشرق وهذا رواه عكريما قد عبات عنهم ما, ما زالوا حي في الإيمان لكن لما جاهل لما جاهلوا القرآن وتغفلوا عن الايمان على الران على قلوبهم فلهم سيئات كثيرة من الكبائر لكن دون الشرك فقيل خطايا من بين ذلك الحق هذا قاله مجاهد من دون أعمال مؤنين من التغفى والخشي أستاذ أعمالهم غير الأعمال التي نذكروا بها سيعملونها إذا قال ولهم أعمالوا من ذلك وهم لها عملون وإن فيها دلالة على أن الله يخبرنا بأنهم سيعملون السوء ويقعون في السوء والكباهرة بل يفونا بشفت إذا قال ولهم أعمالوا من ذلك وهم لها عملون وإذا قال الله ذلك حتى ولم توجد فهم لها عملون متاء أمر الضائف طالبان قلوبهم في غبرات هذا ولا أعمالهم في ذلك ومنها عاملون حتى إذا أخذنا مدر فيهم بالعذاب إذا هم يجعلون حتى إذا أخذنا مدر فيهم أي أغنيائهم رؤسائهم جبرائهم حتى إذا أخذنا مترفيهم وهذه فيها تلالة على أن الذي يعترض على أن الذي يكفر على أن الذي يجحك هم أهل الوجهات والسلطان إذا قال الله جلال شعلاء وإذا أردنا أن نهلك خريتا أمرنا مترفيها مترفيها ففتقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدبيرا في القراءة الأخرى وإذا أردنا أن نهلك خريتا أمرنا أمرنا, أمرنا أمرنا منترفيها ففتحوا فيها فحقنا عليها الضوء الهدى مرحبا الثالثة أخذنا منترفيهم بالعذاب أي عذاب مذكول الظناء لأن أولئك الكفر الفجر أحب الطغيان والتكبر والتجبر حتى إذا أخذنا مطرفيهم هابو جه وعصفة بن ربيعة وشيبة هؤلاء الصناديم الذين قتلهم الله يوم باتر حتى إذا أخذنا مطرفيهم بالعذاب أي عذاب قيلاء العذاب ضرب السيوف يوم باتر يوم الفلقان يوم الضق الجمعان وجعل الله أثر المؤثر لنبينا صلى الله عليه وسلم وهو يدعو ربه ويقول اللهم انتهرك هذه العصابة فلا تعبد بعد اليوم اللهم نصرك الذي وعدت وقيل الجوع الذي الذي ابتلاه الله به كانوا يمشون كأنهم يأكلون الميتة ينظلون السماء كأنها دخال وصر بعضهم بقوله يوم ساعد السماء بدخال مبين كان هذا ليس بصيح هؤلاء الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أعني عليهم بسنين يوسف الطنق يبتلون به لأنهم يحاربون دين الله جدا في أولاء فكلما حارب الناس الدين كلما لم يقيم الناس الدين ابتلاهم الله وضيق عليهم وهذه دعوه النبي اللهم اعني عليهم في سنين كثيرين يوسف فكانوا لا يجدون طعاما ولا شرابا ياكلون الميت حتى اذا اخذنا اخذناهم بالعذاب حتى اخذهم ظليم بالعذاب اذا هم يجارون يئار لا صوت صراخ يصيحون يصرفون الله جنة العلا ييئسهم لا تجألوا اليوم لا تستغيثوا من عذاب الله جنة العلا ونادوا يا مارس يقت علينا ربك قال إنكم مكسون لا تجألوا اليوم لا تستغيثوا من العذاب لن يسمع لكم حقيقة الذين كفروا إلى جهنم زمر حتى إذا جاؤوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنته ولم يأتيكم رسول منكم مجلول عليكم أياتي ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين إلا دخلوا أبواب جهنم خالدين فيها لا تجار اليوم انكم منا لا تنصرون لا أحد يمنعكم لا أحد ينصركم لا أحد يشفع لكم لما رأوا العذاب ماذا قالوا؟ قالوا فما لنا من شفعين ولا صديق حميد فلو أننا لنا كرة فنكون لنا نبنين إنكم قالا إنكم لا تنصرون قد كانت آياتنا قد عندها أخواتنا خبطة ديننا دين الدين اليسر كلما ضاق الامر اتسع مدار الهدايه والضلال على القلوب اشد الناس عذابا وجهاء الطب المطرفون اشد الناس عذابا وجهاء الطب المطرفون نعم لو فيها ستفضلوا حتى ندخل على فرص يا رب يرسل علينا المنتحر صاحب كبيرة وليس الكافر المنتحر كبيرة وليس الكافر